الوحدة الثامنة الدرس الخامس والاربعون اجتمع الى الحوار الحوار اختيار الطالب المثالي نجتمع اليوم لاختيار الطالب المثالي ما صفات الطالب المثالي في رأيكم ان يحافظ على صلاته وان يكون حسن الاخلاق ان يهتم بنظافته ومظهره وأن يكون محبوبا لدى زملائه ومدرسيه أن يحصل على امتياز في الاختبارات أن يشارك في المسابقات الثقافية وأن يشارك في الأنشطة الرياضية أيضا والآن يختار كل واحد منكم سلاثة طلاب ويكتب أسماءهم في البطاقة هناك اسم مشترك في جميع البطاقات أحمد علام هو الطالب المثالي سنعلن النتيجة للطلاب في الأسبوع للقادم إن شاء الله الجائزة كتب وحقيبة ومبلغ من المال وسوف يكون هناك حفل كبير يحضره آباء الطلاب الوحدة الثامنة الدرس الخامس والأربعون فهم المسموع استمع إلى النص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 حصلت على الشهادة الجامعية من كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها عملت في كثير من الجامعات العربية كتبت انت الشاطئ كتبا كثيرة منها التفسير البياني للقرآن الكريم والإعجاز البياني للقرآن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 وحصلت في السعودية على جائزة الملك فيصل للأدب العربي سنة 1994 للميلاد اولا بنت الشاطي أستاذة في المرحلة ألف الجامعية ب الثانوية جيم المتوسطة ثانيا حصلت على الشهادة العامة من كلية في القاهرة ألف الشريعة ب اللغة العربية جيم الآداب ثالثا من الكتب التي كتبتها بنت الشافئ ألف زوجات النبي ب نساء النبي جيم أولاد النبي رابعا الجائزة التي حصلت عليها في مصر هي جائزة ألف الدولة للآداب با الدولة التقديرية للآداب جيم الآداب خمسا حصلت على جائزة الآداب من الكويت عامة ألف ألف وثمانية وسبعين للميلادي با ألف للميلادي جيم ألف وثمانية وثمانين للميلادي